Book 79 79 2 నేను నీలరంగు దుస్తులు వేసుకున్నాను أنا ألبس ثوباً أزرق أنا لابس ثوباً أزرق نينو يربوروغو دُستُل ويسكونانو أنا ألبس ثوباً أحمر أنا لابس ثوباً أحمر نينو آكوپاتش رغو دُستُل ويسكونانو أنا ألبس ثوباً أخضر أنا لابس ثوباً أخضر నేను ఒక నల్ల సంచి కొంటున్నాను స'అష్తరీ షన్తత యద్ సౌదా స'అష్తరీ షన్తత యద్ సౌదా నేను గోదమ రంగుగల ఒక సంచి కొంటున్నాను స'అష్తరీ షన్తత యద్ బన్నీయ స'అష్తరీ షన్తత యద్ బన్నీయ నేను ఒక తెల్ల సంచి కొంటున్నాను స'అష్తరీ شنطه يد بيضاء سأشتري شنطه يد بيضاء ناكو وكوتكا كارو ابسرم أحتاج لسياره جديده أحتاج لسياره جديده ناكو فيغامانتا ميدو كوتكا كارو ابسرم أحتاج لسياره سريعه أحتاج لسياره سريع ن اكو ساوكاريةవంతమైన ఒక కార్ అవసరం احتاج لسياره مريحه احتاج لسياره مريحه وكمسليه आवडा पयना uintptr هناك فوق تسكن امراه كبيره السن هناك فوق تسكن امراه كبيره السن ఒక లాంటుంది ఉత్సుకత కలిగిన ఒక ఆవిడ కింద ఉంటుందియా మా అతిదులు మంచి మనుషులు. ضيوفنا كانوا أناسًا لطفاء. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. మా అతిదులు మర్యాదస్తులైన మనుషులు. ضيوفنا كانوا أناسًا مهذبين. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. మా అతిదులు ఆసక్తికరమైన మనుషులు. ضيوفنا كانوا اناسا مهمين ضيوفنا كانوا ناس مهمين ناكم مانهرهมายने पिल्लुनार لدي اطفال محبوبون لدي اطفال محبوبون ما पकिंटी वालकी कोंटे पिल्लुनार لكن الجيران لديهم اطفال وقحون لكن الجيران لديهم اطفال وقحون مي بيليو مانشي پرورتنا کلیگیونارا هل اطفالكم مؤدبون هل اطفالكم مؤدبون